Kemudian seperti nomor 16 berkata Imam Asy-Syafi'i, "Ma tasawwafa ahdun awal nahar ila ja akhir nahar wa huwa Tidaklah seorang itu masuk kepada tasawuf pada pagi hari kecuali di siangnya sudah menjadi orang yang ablah. Ini sangat bodoh. Termasuk ini menolak kepada orang-orang yang mengaku bermathab Asy-Syafi'i, agak tapi mereka Aslinya adalah orang-orang tasawuf Imam Syafi'i sendiri adalah menjadi Para orang tasawuf Sebagaimana yang e, Beredar di Indonesia Para orang tasawuf mengaku bermahlam Imam Syafi'i Selanjutnya kita akan baca Surah Al-Mulk Sebagai contoh Pelajaran Tajwid khususnya bagi teman-teman yang mengajar ilmu tajwid A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim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 الذي خنق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أَمَرَجِ الْبَصَرِ كَرَتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم على بسعير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 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأككم نذير قالوا بلى قد جاء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 Innallahina yang takut Rabbuh dengan rahib, dan mereka diampuni dan berjaya besar. Dan mereka yang mengatakan, لا تصدور. ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض لولا فمشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أعمىٌ ما في السماء أي يخفى بكم الأرض فإذا هي تمر أَمْ أَمِنَتْهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَأَن قَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Amman هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 2Q 그러나 as-her kberomakan sangat berichtumi, tidak hanya di ie повторi ke akhirat 8 Yパ Ext Tin Conference 9Talk abang setuju A f m i y a m s h i m u k i b b a n a l a w j h i h i a h d أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 فَإِنَّ مَا رَأَوْهُ زُلْفَتَسِيءُ أجوهُ الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أَلَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا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 Ulaiy tum in asbhamatum wara, fayyati tum bima imnagiin. Bismillahi r-Rahman r Kuas dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka dapatkan, apa yang وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالدُّونُ يُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ الشائِم بنميم، من نعِل الخير مُتَدِّئ أثيم، وتُلِم بعَدَ ذلك زنيم، أَنْ كان ذَمَلُ وبني لا تصل عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرط إلا بنونهم كما بنون أصحاب الجنة إِلَّا قِسْمٌ لَّيَصْرِمُونَهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن فأصبحت كالصريم فدنادوا مصبحين أنبدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا يَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا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 لا إنا إلى ربنا راغبون كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعذابُ الْآخِرَةِ أكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِلَّا <إن> الْمُتَّقِينَ تنطينا عناد ربهم جنات النعيم افنجعلهم مسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون Inna lakum fihi lama ta khayyarun Am lakum aymanun alayna Baligatun ila yawm al-qiyamati Inna lakum lama ta khumun ayyuhum بذلك زعيم أن لهم شركاء فَيَأْتُوا بِشُرْكَائِهِم إن كانوا صادقين يوم يكشفوا ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت يُنادَى وَهُوَ مَكْنون لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِّ لَئِنْ بُذِلَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَلْمُوم فَجَاءَ تَبَاهُرُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْنِقُونَكَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ لَا يَزْنِقُونَكَ tidak sembuh dzikr, wajib. Mereka berkata, "Dia adalah orang gila. Apa lagi dia? Dia adalah orang gila. Apa أن إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخلكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء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 وَإِنِّي كُلَّمَا جَعَلْتُهُمْ لِيُوفِرُوا لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابَهُمْ فِئَةٌ مِنْ عَدُوِّهِمْ مِنْ وَرَاءِهِمْ Alainim, wastu shofiabahum, wa asalu, wa stekbaru stekbara. Tumm inni taatuhum jihara. Tumm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 Alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqan waja'al al-qamara feehinna nooran waja'al ash-shamsa sirajan wallahu anbatakum min ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض في سطح لتسلكوا منها سبلا في جاجا قال نوح ربي إلهم اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا 129. 109. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 116. 117. 118. 118. 119. 119. 119. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا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 Rabbin filli wa li walidayya wa man dakhala wal mu'minat wa la tuzidil illa tabara Berikut ini kita akan baca سورة البينة مع ممكة كراءة ورش عن نافئ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من فكين حتى تاتيهم البينة Rasulum dari Allah, itu surah yang muthahar, dihakut buku yang berharga, dan tiada الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا Nafah, wujimul salat, wujimul salat, wujud zakat, dan itu الذين كفروا من أهن الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد allazina amanu wa 'amilus-salihati ula'ika hum jaza' ربهم جنة وعدني تجري من تحتها لنهر جنة وعدني تجري من تحتها لنهر خالدين فيها أبدا. Rabb Ya anhum waradu an. Danik, liman Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita semuanya. Wa alhamdulillahirobbilalamin.